اعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على منع تقليدهم التقليد الأعمى الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم ولو كانوا أتباعهم حقا لما خالفوهم في تقليدهم الذي منعوا منه ونهوا عنه قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضي المالكي قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه انتهى محل الغرض منه بلفظه فمالك رحمه الله مع علمه وجلالته وفضله يعترف بالخطأ وينهى عن القول بما خالف الوحي من رأيه هو فمن كان مالكيا فليمتثل القول مالك ولا يخالفه بلا مستند وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة في جامعه أيضا أخبرني أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي حدثني أبي حدثنا محمد بن عمر ابن لبابة قال حدثنا مالك بن علي القرشي قال انبانا عبد الله بن مسلمة القنبي قال دخلت على مالك فوجدته باكيا فسلمت عليه فرد علي ثم سكت عني يبكي فقلت له يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك فقال لي ابن قعنب انا لله على ما فرط مني ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بسوت ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل قد كانت لي ساعة فيما سبقت إليه انتهى محل الغرض منه بلفظه ومن المعلوم بالضرورة أن مالكا رحمه الله لا يسره ولا يرضيه تقديم رأيه هذا الذي يسترجع ويبكي ندما عليه ويتمنى لو ضرب بالسياط ولم يكن صدر منه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المنزهين المعصومين فليتق الله وليستحي من الله من يقدم مثل هذا الرأي على الكتاب والسنة المنزهين المعصومين زاعما أنه متبع مالكا في ذلك وهو مخالف فيه لمالك ومخالف فيه لله ورسوله ولأصحاب العسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يعتد به من أهل العلم وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة فقال الشافعي مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعات تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي وقال إسماعيل بن عيسى المزني في أول مختصره اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه إلى أن قال وقال أحمد بن حنبل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا وقال من قلة فقه الرجل أي يقلد دينه الرجال وقال بشر بن الوليد قال أبو يوسف لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب فكيف بمن ترك قول الله أو قول رسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله انتهى محل الغرض منه ومما لا شك فيه أن الأئمة الاربعه رحمهم الله نهوا عن تقليدهم في كل ما خالف كتابا أو سنة كما نقله عنهم أصحابهم كما هو مقرر في كتب الحنفية عن أبي حنيفة وكتب الشافعية عن الشافعي القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي وكتب المالكية والحنابلة عن مالك وأحمد رحمهم الله جميعا وكذلك كان غيرهم من أفاضل العلماء يمنعون من تقليدهم فيما لم يوافق الكتاب والسنة وقد يتحفظون منه ولا يرضون قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامعه وذكر محمد بن الحارث في أخبار سحنون ابن سعيد عن سحنون قال كان مالك بن أنس وعبد العزيز ابن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم ابن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار وذووه لم يجبهم فقال له يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا فقال أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك قال نعم فقال له إني قد كبرت سني ورق عظمي وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان إذا سمع مني حقا قبلاه وإذا سمع خطأ تركاه وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه قال محمد بن حارث هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن انتهى منه وبهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير